بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 والذين كفروا لهم شراظ من حميد وعذاب أليم بما كانوا يكرمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَالَ لَهِمْ طُغِيَانٌ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَ لَبَضُرْدَ عَالَى لِجَمْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيلات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر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 إن أتبعوا إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به فقد لبث فيكم عذرا من قبله أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِتَرَعَنَ اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِآياتِهِ إنه لا يصلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينتفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتُنكبون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبح له وتعالى أما يشرقون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقو ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربهم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 ثم إلينا برجعكم فلننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلًا أو نهارًا فجعلناها حصيدا كأن لم تُن بالأنف.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 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وَتَرَى هُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن نَّاصِرٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُونُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَن تُمُ شُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا مَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 وَمَن يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كذلك حفظ كلمة ربك على الذين ستقول أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائهم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فإن تفسكون قل هل من شركائهم يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ الضَّالِّينَ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ نَظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ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 ومنهم من يستمعون إليك أَفَأَنْتَ تُصْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِنُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنْ مَنْ نَاسَ أَنْقِسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَمَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَأَمَّا نُرِيَامَنَّ كَبَضَ ٱلَّذِينَ عِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ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 وقد كنتم به تستعزنون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لستدت به وأشر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليسرحوه وخير مما يجمعون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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تقولون في شأنه وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفكون فيه وما يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 ثم نذيقهم العذاب السديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوف إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا تكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحل لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء الشحرة قال لهم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 بنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تدعو آل قومكما بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تؤووا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما فاستقيما ولا تسبيعا سبيلا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ عَلَى الآيَاتِ لَا لَغَافِلٌ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْتَلَكُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنسل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 واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين